حب علي بن أبي طالبي أحلى من الشهدي إلى الشاربي حب علي بن أبي طالبي أحلى من الشهدي إلى الشاربي ولهنا لهناك القلب حاوى ولهنا ها ها يمصبك ويسأل بالمحنة ولا أعسى ولا شهد حبك يا سعق الكوثرية شهد حبك يا سعق الكوثرية في شهد حبك يا سعق الكوثرية لا توبة تقبل من طائب او طلبة يحظى بها طالب او رغبة يهنى بها راغب إلا بحبك ابن ابي طالب ابن علي ابن ابي طالب احلى من الشهدي للشارد ابن علي ابن, ابن, ابن ابي طالب احلى وفضله قلبك الحدار وفضل وعرف شانه الأكبر وفضله ومن يزدربه الأنواب وفضله يا بخت اللي عرق حيدريا يا بخت اللي عرق حيدريا يا بخت اللي عرق حيدريا حي في الحروب سيفه الغالب وفي الوغى ما مثله ضارب أرد الردى بسهمه الصائب غير علي ابن أبي طالبي أحلى من الشهد إلى الشاربي أبو أبو علي, علي ابن أبي طالبي أحلى من الشهد إلى الشاربي ولا يم لك يلي على دربة ولا يم اجمع نصرك بحبة ولا لو حاسد شهر قلبة ولا نسل ولايته صبح ومسيه نسل ولايته صبح ومسيه نسل ولايته صبح, صبح ومسيه كل صباح النوره غائب وكل ساع سعيه خائب إلا إذا كان بها واثب بحبه لابن أبي طالبي علي أحلى من الشهدي إلى الشاربي حب علي يبنؤ بي طالبي أحلى من الشهدي إلى الشاربي وهلها عندك لنثور أزهاري وهلها واشعل جملة أقماري وهلها وهدي عينك أشعاري وهلها ونهادي يا علي إنت الهوية ونادي يا علي إنت الهوية ونادي يا علي إنت الهوية وعلت العين على الحاجب والله ما للحوض من صاحب إلا الذي الحوض به ذاهم باب النجاة ابن أبي طالبي أحلى من الشهد إلى حب علي بن أبي طالبي أحلى من الشهد إلى